باب المخفف من الأسماء تقول ذا من علية أخياري مخففاً وذا هو المكاري وهم مكارون وهذا عنب أيضاً ملاحي بذاك ينسب ووصفه ضرب طويل الحبي فيه بياض وهو خير ضرب وأنا من عيشي في رفاهية تبدو له في وجهه كراهية ولي غلام حسن الطواعية وكسرت من فمه رباعية ونبتنا ند وأرض ندية لكنها في وصفها مستوية وهذه قلاعة قلعتها قشرة طين يابس نزعتها وذا أب وذا أخ وذا دم مخفف جميعها وذا فم وهو السمانة في الطيور الواحد منه سمانات في داك الحاسد وحمة العقرب تعني السم ولثة الإنسان فعلم علما وحمة العقرب تعني السماء ولثة الإنسان فاعلم علما وهو الدخان وتقول أرتجا على الخطيب ما أطاق مخرجا وذا غلام وجهه كما بقل تم عليه الشعر فانقل ما نقل